بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لأتنان لأتنان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله ونهجه إله من الدين بعد فتقدم ديان عقوبة النفي وبينا نذهب العلماء رحمه الله نذهب العلماء رحمه الله فيها والأصل في النفي التغريب والإبعاد كما ذكرنا وديننا أن العلماء رحمه الله اختلفوا بحقيقة النفي فذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد بنفي أهل الشرابة أن, أن يطلبهم الإيمان فلا يتركهم يأوون إلى بلد كلما استقروا في مكان طلبهم حتى لو كنا لهم قرار في الأرض وهذا على مختارهم الصنف رحمه الله وهو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليه الأجمعين وذهب بعض العلماء إلى أن الموادد نفي الحس وأنه يحبثهم الإيمان ثم اختلفوا على وجهين فمنهم من قال يحبثهم في بلد غير البلد الذي في الحرابة الموضع الذي كان فيه الحرابة فيذعبهم عن بلادهم مسافة القصر كما يختاره المالكية ومنهم من قبل قصر وهذا اختياره الحنفية رحمة الله على الجميع والاصل ان النفي عقوبة شرعية النفي عقوبة شرعية جاءت على صورتين في الحدود والجنايات والجرائم النفي الذي هو مقدر ومنصوص عليه كحد من الحدود هذا القسم الأول والقسم الثاني النفي الذي يقع العقوبة تأذيرية فنفي الشراب من النفي الذي هو حد من الحدود الله عز وجل وإذا تعين فليس للحاكم أن يسقطه وليس لأحد أن يسقطه لأنه من العقوبة وهذا النفي يكون في حد الشرافة واجدا ويكون ايضا في حد الزنا واجدا وقد تقدم معنى ان الصحيح من اطلال الظلماء رحمه الله أن النفي والتغريب ثابت في حد الزام البكر ذكر كان أو انثى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة في الصحيح عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيل الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام تغريب عام أثبت النفي ولكن ما في الزنا يختلف عن نفي الشرابة فإن ما في جاء في التحديد في المدة وأما نفي الشرابة فلم يأتي فيه تحديد لمدة ومنهم اختلف العلماء رحمهم الله قال بعض أهل العلم يقاطوا حد الشراب على حد الزنى سيطلبهم الإيمان وينفيهم سمة كاملة ومن أهل العلم من قال يطلبهم ولا يزال يتابعهم ويؤذيهم ويضربهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل لأن النص جاء مطلقا وهذا هو أقوى القولين أن النفل في حد الخراب لا حد له وهو النفل الذي معناه وأنه غير مقدر بسنة ولا يمكن فيه قياس لأن الذي صلى الله عليه وسلم حد عقوبة الزنا ولم يحده في عقوبة ولم يحد النص الشرعي أنوارد في كتاب الله عز وجل في حد الخرابة وبناء على ذلك يبقى هذا هذه العقوبة إلى صلاح المحاربين فإن تابوا وأصلحوا ورجعوا إلى الله وفعت عنهم العقوبة وإلا بقياء طلبوا السلطان لهم حتى يتمكن منهم ومن أهل العلم من قال أن نفي أن يبعدوا إلى بيار الكفر وهذا قول أنس بن مالك في طائفة من السلف في تسير الآية الكريمة أنه رضي الله عنه والصحيح أنهم لا يغربون إلى بلاد الكفر لأن هذا أعظم وأشد بلاءا وبذلك الأشبه في أنه يحتلل أن عمس رضي الله عنه نزعي لهذا القول لأن هناك قولا أن المحاربين في الأصل مرتدون ومن هنا ينفعون عن بلاد النسيين بمعلى أنهم يبعدوا إلى من هو مثلهم من الكفار وحينئذ يستقيم هذا القول مع الأصول وإلا لا يمكن أن نقول إن مسلم ينفع إلى بلاد الكفار لأنه ربما ارتدوا العيابة لله عن أو على الأقل يكون فيه الفساد أكثر ومعلم الذي عليه العمل عند الأولماء رحمه الله أن آية المحاربين نزل في المسلمين وأن قضية العرانيين كانت صورة من صور الشرابة لا تقضي تخصيص الحكم بها والقائدة بالأصول أن العبرة بعمل لفظ لا بخصوص السبب حتى ولقانت سببا لنزول الآية الكريمة وتكون الخلاقة أن النفي يفوض فيه الأمر إلى السلطان وإلى القاضي وإلى الحافن فإن رأى أن المصلحة أن يسجنهم بأن قبض عليهم وأخذهم وأمر بسجن فله ذلك إن رأى مصلحتهم ومصلحة الناس ذلك لأنهم مفوض في مصالح المسلمين وإن رأى أن المصلحة أن يطلبهم ليزعجهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل فله ذلك ومن هنا تختلف الأحوال وتختلف صور القرابة فيعطى لكل صورة ما يناسبها بينا رحمه الله أن لما فيها عقوبة وهذه العقوبة هي الثالثة ونص الله عز وجل عليها بقوله في آية الشراب أو ينفع من الأرض وعلى هذا النص في قوله سبحانه أو ينفع من الأرض قلنا الصحيح أنه لا يتقدر بمدة معينة لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يحدى في هذا النفي حدا معينة نعم. ومن كاب منهم قبل أن يقدر عليه لقطع أنه ما كان لله من نفي وططع وطلب وتحكم قبل قال رحمه الله تعالى ومن كاب منهم قبل أن يقدر عليه ومن كاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه شرق لا يُحكم بالتوبة المؤثرة في إسقاط العقوبة التي هي لله عز وجل في حد الخرابة إلا إذا كان قبل القدرة على المحارجين أما لو تمكن منهم المسلمون وقدر عليهم فيستوي أن يتوبوا أو لا يتوبوا وقام عليهم حق الله عز وجل ومن أهل الإن من بين حقوق الله عزيزي وحقوق عباده والصحيح أنه إذا قدر عليه وجب تنفيذ حكم الله عز ودل فيه إذا لو فتح هذا الباب ما يسأل جميع الله يفعل ما شاءه ويحارب المسلمين فإذا قدر عليهم قالوا تبنى ومن هنا لا تقدر التوبة بعد القدرة بالنسبة للحكم القضائي بينهم و بين الله تدفعهم لو تابوا فيما بينهم و بين الله تدفعهم لا سيما بينهم او الناس وحكم القضاء بوجوب الحث عليهم ولزوم تنفيذه على الامام لا ينفع في الا أن يكون قبل القدره المراد ان قبل القدره ان يكون المراد بقبل القدره ان يكون المحاربون في حال المراد بما قبل القدره قبل القدره أن يتمكن أن يرجع هؤلاء قبل أن يتمكن منهم القاضي أو الحاكم من أهل العلم من قال إنه يجد أن تكون توبتهم بعلم الإيمان فيرجعوا إلى الإيمان ويسقط الإيمان عنهم ذلك ستصح توبتهم وهذا أثر عن أمير المؤمنين ورابعي الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وما رضاه نجمعين علي بن عبي طالب انه قال اذا انه جعل توبتهم نسروطة باسقاط الوالي واسقاط القاضي او الامام كما نص عليه واختاره بعض الظلماء رحمه الله والجمهور على ان توبتهم لا يشترض فيها ان يرفعوا امرهم الى الامام وإن لما تكون توبتهم فيما بينهم وبين الله وفي ظهر حالهم فلو أنهم أفقطوا السلاح ورجعوا إلى جماعة المسلمين وظهرت عليهم أمارات الخير والاستقامة فإنهم حينئذ يفكم بتوبتهم ولا يشترط أن يرفعوا أمرهم فإذا ظهر منهم هذا الحال قبل أن يتمكن منهم وهذا هو الصحيح ومذهب الجمهور ثم إذا قلنا إن العدرة في رجوعهم وتوبتهم بالصلاح حالهم فهل تشترق مدة لا بد أن تنضي حتى يظهر منهم أنهم صادقون في التوبة وجهان للعلماء رحمه الله قال بعض العلماء لا يسقط الحد عن المحاربين إلا إذا مضت عنه أليهم مدة من الزمان واختلفوا في تقديرها هل هي نصف سنة أو هي حول؟ هذا الحول يضبط حال الإنسان لأنه يتحول فيه الإنسان من حال لحال فإذا مضى عليه أكى السنة كاملة حكم بتوبته من من يقول أكثر السنة ستة أشرف أكثر والصحيح هو مذهب الجمهور أنه لا يحد في ذلك زمان معين وأمن العبرة بإسقاطهم للسلاح ورجوعهم إلى جماعة المسيحين وظهور التوبة عليهم ولولو لحظة واحدة قبل أن يقدر عليه فإذا تابوا ورجعوا وأعلنوا توبتهم الله عز وجل ورجعوا إلى جماعة المسلمين فإنه يسقط عنهم حق الله عز وجل ولكن حق العباد من المظالم اللي تتكبوها والأموال التي أخذوها ونحن ذلك من المظالم يطلب فيها انتصاص ويأخذون بها كما سيدينهم الصمت رحمه الله إذن في حد حراب أم آم الأمر الأول حق لله عز وهو وجوب قتلهم إذا كان محكوماً بقتلهم وصلبهم وقطع أيديهم مرجون من الخلاف الحق لله عز في هذا يسقط إذا تابوا ولا يتعين قتلهم إذا تابوا ما لم يكونوا قد قتلوا أحداً فإذا قتلوا أحداً عمداً وعداناً وصفية الشروط أو تمت شروط القصاص دفع بهذا المحارب الى ولي الدم ويقال له انت بالخيار ان شئت اخذت حقك وان شئت اخذت الدية وان شئت عفوك يعني يجري عليه ما يجري عن القصاص, القصاص. ما الفرق الفرق انه لو, لو اخذوا قبل ثوبتهم فانه يجب قتلهم لانهم قتلوا ويصلهم ولكن إذا ثابوا يجعل خيار بولي الدم فهما فرق بين الحالتين الحال الأولى يتعين قتلهم ولو سامح أولياء المقصور. وفي الحالة الثانية وهي إذا ثابوا ورجعوا وأنادوا إلى الله عز وجل وفرعة أحوالهم نقول لهم هذا ينفعكم فيما بينكم وبين الله أما حقوق العباد فواجب عليكم أن تؤدوها وتردوها وهذا هو أصح قولي العلماء وهمها بالجمور وعن بعض السلف وهو قول مالك رحمه الله أنه تسقط عنهم جميع الحقوق من السرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها من الفقوق ولكن لا يسقط عنهم الدم يعني إذا قتلوا أخداً يأخذون بالقصاص وهذا أبو مالك رحمه الله من أشد المدائد في الاختياط للدماء وهذا معروف الأنوى قد تقدمت الإشارة إلى جمع من المساري التي كان فيها يحطاب للدماء ويرى أن مدن المقتول لا يذهب هدرا ومن هنا قال كل شيء يسقط عنهم من الحدود إذا ثابوا نفعتهم التوبة وأما بالنسبة للدماء فإنه لا تنفعهم التوبة في فقوق العباد أي لا تسقط عنهم انقصاص إذا قلنا أن تسقط عنهم انقصاص ولا تسقط عنهم الفقوق الواجب عليهم نطبق شروط كل حد على حدة وحينئذ في حد الشراب لن أعتبر المماثلة والمكافعة التصفير الذي ذكرناه ولكن إذا تابوا تعتبر المماثلة والمكافعة والصفاء الشروط المعتبر لحكم القصاص هذا الفرق بين حالة كونهم تابوا وبين كونهم أخذوا بحد الحرابة فقط عنه ما كان لله فقط عنهم أي أنه لا يجب على القاضي أن يقيم عليهم الشب المراد به حد القتل وما وف... تقدم من كون الشرابة ولو فيها أولياء الحقوق عن حقوقهم فإنه لا يسقط عنهم آ... يسقط عنهم هذا الحق لله عز وجل نعم من نفي من نفي من ديانية النفي يكون حقا واجبا في الموضعين في حد الشرابة وفي حد الزنا يكون حقا واجبا يكون حقا يفزع فيه إلى نظر ولي الأمر إذا كان نفيا تعذيريا والنفيا التعذيري أن يزهد القاضي فيرى من المصلحة اخراج هذا الشخص من هذا البلد فينفي إلى بلد ما طلق الاستقامة أو ادعادا له عن بيئة فاسدة تعين عن فساد وهذا صحيح ان النفي يعين على التوكيد والعين على القراءه الخف و هذا النوع من النفي الذي يسمى العلماء نفي التعذيري له ادله صحيحه منها قصه التائل الذي قتل 100000 قال له العالم ولكن قريه قنصوب وقريه بني بني فلان فيها قوم صالح فالمضيئ فامره ان يترك قريه وحين اذن يكون في الإدعاث عن مدينة وبيئة ما يحين على الصلاة ولذلك ثبتت السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخمثين من الرجال ولعن المترجلات من النساء كما في صحيح الحديث ابن عباس في صحيح البخاري لعن المخمثين من الرجال ولعن المترجلات من النساء وفي الزواية ونفى فلانا وفلانا فاستعمل من الإسلام النفي ومن هنا إذا كان فيه فساد وعهر وصاقط ينشغ فساد بين الناس ينفى أن الموضح كلا يضر غيره فما وجدنا طعاما فاسدا بين طعاما صالح السحو وإنما وجدنا أنه يسلي فساد إليه وأما بالنسبة لنخي الصحابة فقد فعل ذلك عمر بن خطار رضا الله عنه فنفى نصر بن الحجاج حينما فتن وقعت به الخطنة في المدينة ونفى كذلك صبير حينما تكمن في آيات القرآن في المرسلات والعاصفات وأورد الشبه فنفاه رضي الله عنه هذا يسمى النفي التعزيلي النوع الأول نفي العقوبة وهو نفي الفرابة ونفي الزنا الفرق بينهما يجتمعان في شيء ويفترقان في أشياء يجتمعان في كون كل منه مواجدا في كل منه مواجدا يجب النفي في عقوبة الزنا للبكر على الصحيح من أقوال الظلماء ويجمل البكر وميناء ويجب النفي أيضا في عقوبة الفرابة أنا ظاهر القرآن من الأمر لأن الله جعله جزاء محتما لازما ينبغي تنفيذه ويخترقان لأن نفي الزنا محدد ونفي الشراب غير محدد وعند من يقول نفي الشراب هو الإدعاد كما يختار المصلف أن لا يتركه وأوي إلى بلد يختلف عن الزنا لأن نفي الزنا يكون إلى مسافة التصف ونفي الحراب يكون إلى أبعد ضيّن رحيمه الله أن التوبة تنفع وهذا ظهر القرآن في قولي السبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فضيّن سبحانه وتعالى أن شرط التوبة عدم القدرة فإذا كان الشخص الذي المفارب أو الأشخاص المفاربون تابوا وأصلحوا قبل قبرة السلطان والوالي عليهم سقط حق الله عز وجل في وجود تنفيذ حد الحرابة عليهم وقطع وقطع آية العزارة سقط عنه سقط عنه لا كان لله من نفي وقطع من ديانية من نفي وقطع فلا تقطع أوليهم إذا اعتدوا عن الأموال <تصفيق> ولكن يجب عليهم ضمان هذه الأموال نقول لهم يجب عليكم رد العمال التي اخذتموها الى اهلها فلو انهم اعتدوا العلاقات بنا واخذوا منها مئة الف ريال وجاءوا وقالوا نحن تعبون وتركنا الحرابة وسلموا انفسهم نقول نشر الله ان يتقبل منكم توبتكم وعليكم ان تقبلوا المال المسروقة كاملة المال الذي اخذتموه كاملا يجب عليهم بمال المئة الف التي اخذوها وفي قرصة البحار لأنهم اعتدوا على سبينا أو مرتب فأخذوا من أفضي الناس وجواهيم يجد ضمانه كاملة وما يفقط عنه شق المخلوق يعني المال الذي أخذوه يجب عليه ربه ومن هنا الأصول الشرعية تقتضي أن ما المسلم له شرع الاعتداءهم على المال المحترم شرعا وهو مال المسلم يجب عليهم الضمان وقد تقدمنا على ديان هذه الأصول لحد السرقة وأن السارق يجب عليه ضمان المسروب وديا ما وجه ذلك العلماء عليه نعم وصلد أي أنه لا تقطع أيديهم ولا يصلبون مثلا لو أنهم قتلوا قتلوا وتابوا المقتول مكافئ للقاتل فحينئذ ننظر في طريقة القتل شفنا عز الحرابة لو أن ثلاثة كلهم محاربون أحدهم أمسك السلاف لكي يمنع الشخص من أن يتحرك فهدده والثاني ربطه وأوسطه والثالث ضربه في منظر فقطنا كلهم مقتلون لحد الحرابة وقلنا من يستوي من باشر ومن كان معين على القتل لكن بالنسبة لحد القصاص لو اجتمع ثلاثا فكانت سببية ومباشرة عن التفصيل الذي ذكرناه في هذا القصاص وكانت السببية لا تخبي إلى زلوط الروح عن التفصيل الذي ذكرناه سببية القتل والقصاص فإنه حينئذ يجب القصاص على من باشر ويسقط تسقط على الأصل الذي ذكرنا أن المباشرة تسقط فكم السببية بشغط أن يكون السببية غير مفضية إلى الزهود فحين تجد أن هناك فرقا بين عقوبة الشرابة وبين عقوبتهم أو أخذهم بالشقوق بعد خوبتهم فلو أن أحدهم قطع يد شخص قطع يد شخص فتحرابا فإننا نقتص من هذا القاطع ونقطع يده على التفصيل الذي تقدم معنا في التفاصيل الأطراب ولو أنه فقع عينا فقعنا عينه ولذلك يؤخذ بجليله ويقتص من الفائل المباشر ثم المشتركون في الجليلة ننظر إذا كان اشتراكهم يؤدي إلى الشكم بكونهم مجرمون كلهم فإننا نحكم بوجب القصاص عليهم جميعا وهذا تقدم معنا في القصاص منه في تقدم معنا في القصاص في الأطرار وأن قتل الجماعة بالواحد هو الصحيح عند العلماء رحمه الله لأن كل واحد منهم يصدق عليها أنه قاتل وضينا وجه ذلك وخلاف العلماء فيه ووجه الترجيح لهذا الطول إذا ثبت هذا فإننا نسقط عنهم الصلب. ونسقط عنهم النفي. ونسقط عنهم القطع. فلا تقطع يديهم ورجلهم من السلام. ولا نصلبون. ففي طوله يوصل لو حكمنا بالقصاص. يعني واحد منهم قتلا مكافئا. فقلنا له كوبة تكتمفأك فيما بينك وبين الله. ولكن يجب ان يقتص منك لحق المقتول واعترف انه قتل فقال اولياء المقتول لا نسامح نريد القصاص فانه اذا اقتص منه لا يصل لانه قتلى والصمح حق لله عز وجل فيما الى كان قبل التوبة وهذا على الاصل الذي ذكره ان التوبة تسقط قبل العقوبات مما حق لله عز وجل معنى. وتحتم قتل وتحتم قتل وتحتم قتل هذا تقدم ان الحرابة اذا ثبت انهم يقتلون وفعلوا موجب القتل لو عفى المقتول لا يؤسف الحرابة ويقتلون وقلنا ان الحق لله عز وجل ولو عفى المقتول في هذه الحالة لو تابوا قبل ان يقتل عليهم تحكم القتل. ونقول لكم ان تعفوا واذا عفوتم سقط القصص. اذا يكونهم خيار في حال التوبة ولا خيار في وجود وتحكم القتل اذا لم يتوبوا. نعم. واخذ بما للادميين من نفس وطرف ورال الا ان يعفى له عنها. ويوخذ المحارب دمال الادميين للحقوق. في نفس وطرف فلو أنه قتل وقتل لما قد يؤخذ جمال الآباليين هذا يجعلنا نرجع إلى باب القصاص فإن كان النبي جنى جنى كانت جنايةه على النفس نظرنا إلى صروط القصاص النفس وإن كانت جناية على الأطراف نظرنا إلى القصاص الأطراف وهكذا بالنسبة لبقية الأحكامنا بسم الله عليكم طبيرة الشيخ ومدّكم بالصحة والعافية قولت الشيخ يقول السائل ما هو وجه الشرابة أنها محاربة لله ورسوله أثابكم الله بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ورحمه أعتدر عن درس القادم إن شاء الله والذي قاده نعم عندي بروس صحية طروا إلى باب إن شاء الله سيكون درس في أول شهر صبر بإذن الله عز في أول ثلثاء من شهر صبر بإذن الله عز وجل بالنسبة لما وردت في السؤال الحد الحرابة وصف الذين يقومون بموجب الجناية بكونهم محاربين لله ورسوله الخروج عن جماعة المسلمين وحمل السلاح عليهم لا يفعله مسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا طيب السلاح لا يحمل إلا في الحرب لا يحمل الإنسان السلاح إلا إذا كان محارجا فإذا حمله وأشهره في وجه جماعة المسلمين ما أشهره في وجه الشخص إنما هو جامل على جميع المسلمين بقطعه وطرقه وإخافته بسبودهم أو لما يطيق على مدنهم في أموالهم على التفصيل الذي ذكرنا في الشراب هذا يقضي أنهم بتشكيل هذه العصابة وخروجهم عن جماعة المسلمين ووقوفهم في وجه مصالح المسلمين هذا لا يفعل إلا العدو مع عدوه هذا وجه كون محاربين لله ورسوله ننظر كيف عظمت هذا الدين في تعظيم هذه الحرمات ريسى هناك أتم ولا أكمل من شرع الله وتنمت كلمة ربك صدقا وأذن الله مبدل لكلماته وهو الشميع الذي عليه هذب مجتمعات المسلمين وقوم أفرادها وجعل كل إنسان يعرف التصرف الذي يصدر منه أنه إذا كان في وجه المسلمين أنه ليس من المسلمين وليس من خال المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فإذا جاء يحمل السلاح طمعا في المال أصبحت حرمة المال ومحبة المال عند الله أعظم حرمة المسلمين ومن هنا يؤظم الدنيا أكثر من تعظيمه بالدين فصار مثل الذي يقف في وجه المسلمين والأصل بالحقيقة أنه لا يفعل هذا إلا الكفار والأعداء مع المسلمين لكن أن يأتي إنسان يتسمى بسيئة إسلام ويحمل السلاء على المسلمين يقطع طرقهم ويؤذيهم في دمائهم ويسك دمائهم وينتهي كأعراضهم ويخيف سبنهم يقطع التجارة عنهم التجارات فيها قوات الناس فيها أرزاق الناس فيها مصالح الناس فإذا جاء يحمل السلاء هذه المصالح كلها فما معنى هذا هل هذا يصب بكونه مواناة لله ورسوله هل يصب بكونه مصرح للإسلام المسلمين هذه أداوة للإسلام المسلمين من هنا وصدها الله بأسنع الأوصاف يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وهذا يدل على أنه ينبغي على كل مسلم أن يتحفظ في معاملته بإخوانه المسلم وما من أحد يقرأ نصوص الكتاب والسنة إلا ويجد الشريعة نصوصا كلها تدور على تعظيم الثرمات وأن الإسلام ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتسمي ولا بالدعاوى الأريضة ولا بالأشهال ولو طالت بحية الإنسان إلى قدمين ولو قصر فوضه إلى أعلى جسمه لا ينفعه ذلك إذا لم يكن معظماً لفرماة الله عز وجل المسلم من سلم المسلمون من يده والإسلام وقد تجد الرجل في شكل الصلاة وشكل الخير عند الله في السفاد لأنه لا يعظم فرما فتجده لا يباني أن يسب عالماً أو طالب علم أو صالحاً أين الإسلام الإسلام الاستثناء لله فهذب الإسلام جماعة المسلمين وأفراجهم تنظر كيف بمجرد الشذور عن الجماعة حتى في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكم وصلي بالناس للحج ويرى حاجين من الصحابة رضو الله عليهم في مسجد الخير منفردين عن الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم علي بهما فأذي بهما ترعي فرائصهم لخض قال ما منحكم أن تصليها في القوم ألست ما بمسلمي تنظر كيف التعظيم أبو الصدر والخروج فقال ألست ماذي مسلمين أقد يظاهر الحال فالإسلام يهذب الجماعة يهذب الأفراد قال صلى الله عليه وسلم إذا صليت قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال إذا صليتنا في رحالكم ثم أتيت من مسجد فصليا قال يا عبد بركي تدك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموت هذا في قال فما تأمرني يا رسول الله قال صلِّ الصلاة لوقتها على حق الله ثم صلِّها معهم ولا تقل إني صليت شوف قم بركيخ ولا تقل إني صليت كان ممكن شخص يقول طيب أنا إذا صليتها في وقتها قمت بالحق وأصدت السنة لماذا لم يأدى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي درعا على الأقل يقول صليت حتى يحيي السنة ويدين عندنا ما في خطأ لكن لا يشب ولا يشبث بين المسلمين خلل في جماعتهم وأن الصلاة لها أول ولها آخر فانظر كيف يعني حرص الإسلام على هذه القضية فالذي يأتي ويشهر السلاح إنما جزاء الذين يحاربون الله يشهر السلاح على جماعة المسلمين ويبتع صبولهم فتى ولو كان في المال والتجارة نعم فتى ولو كان في المال والتجارة ومن هنا تعلم أن دين الإسلام ليس دين العبادة والضغضنة هو دين العبادة والطاعة والإنادة ولكنه دين سمولي يكون على في النكجر في بيعه في حتى جعل التابع وهو يسافر يبتغي من فضل الله ومن يعلم الإنسان أنه يتقرب إلى الله عز وجل حتى ولو كان في ماله ولو في تجارته وإذا كان الأمر كذلك فنرى مصالح المسني التي أذن الله عز وجل بها لا يجز لأخذ أن يحول دونه مبين ذلك وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من حضر الله يعني يبتغون حضر الله وقلص عليهم التسير بهم التسير على أن المراب بهم متاجرون أحنا اتجاه نعم يريدون المال ولكنهم ينفعون المسلمين ولا يضرونهم ينفعون بجلب أرزائهم وكفايتهم وأولتهم فإذا جاء يحمل السلاح على هؤلاء تحقل السبل المسلمين فقلت الأرزاق في المدن وانقطعت عن الناس وأصلح ضيق الحال وغلط الأشخاص عن هذا في مصلح الجماعة صحيح أن القضية مادية لكن هذه الآثار ولذلك البعض قد ينظر إلى الجريمة في عقوبتها من الشرع فيستعذن العقوبة لكن ما ينظر حقيقة الجريمة وآثرها بغض النظر عن أحد الصور خذ مثلا الشرقة كيف تقطع يد وتسيل الدماء ويحرم الإنسان من الانتفاء من يده لكن لو تصور الإنسان أنه جمع مالا أثنى فيه وقته وأعمل فيه جهده في سهر الليل واتعبناه حتى إذا جمعه ويريد أن يحصل مطلحا من مصارحه إذا به يفاجأ بشخص يأتي على غفرة في ظلام الليل ويأخذ هذا المال ويحرمه هذا المال ولا يعرف من هذا الشخص تصور عقبة هذا الجميل أولا أثره النسي فقد يفقد الإنسان عقله لأن النفوس الله عزيزيلا يقول عن المال إن يسألكموها فيرفيكم تدخلوا. والله رب ربه المال وهو النمع بالمال يقول تدخل النفوس من الشح وتعلق النفوس بالمال فيقول فتصور بأذى قد يفقد عقله لأنه هذا قهر يجلس يتعب ويكتح فلن بكل تصارب يأتي السارق هذه وحده لكن اللي منها أن تنظر إلى المشروق الذي, الذي أخذ منه المال الذي أخذ منه المال يشك في كل من حوله هنا بيت القصيد لا يثق في أحد وكل من يدخل داره حتى ويكان ابنه عندهم خلدهم ولذلك فرقة الشريعة بمن يصفق علامية يخل علامية وبمن يخل خفيل لأن يجني على المسلمين جماعة وأفرادا وهذه كلها أسفار وحكم ومن أحسن من الله الحكم للقوم يوقنون ما هو شعبة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كل جريمة آثارها النفسية آثارها على الأفراد آثارها على الجماعة قولها إذا نظرت إلى عقوبتها والله إني جلس مع عذاب المختصين في علم الاجتماع يقول إني أتأجد من تقدير الشريعة لبعض العقوبات التي حينما أدرس آتارها وتبعاتها النصية إذا بالجناء يعني العقوبة مناسبة تماما للجريم وما تستطيع أن تجد عليه ولا تقصينا كيف؟ العجل الذي قامت عليه الشماعة والأرض في فيصفهم بأنهم محاربون لله ورسوله لأنه, لأنه يقطعون الصبر تصبر يوم من عيام لا الله يريد أن تخرج من مدينة إلى مدينة ولا تستطيع أن تخرج على في الطريق قاطع طريقه كيف يكون الأمر؟ الذي يريد أن يزور أن يعود مريضا لا يستطيع أن الذي يريد أن يصل الرحمة لا يستطيع أن يصل الذي يريد أن يجرب تجارة تعطلت مصانح المسلمين فإذن مصر القرآن بأنها محاربة لله ورسوله له مبارغة وله عدث شيء وراءه أضرار ووراءه تدعاد ومن هنا إذا أردت أن تفند شبه أعداء الإسلام فقف في الجريمة نفسها وحلل آتارها على الأفراد عن المجتمعات تجد أن الخصم سنم لك وإن يبنغ الله الدامرة لأنه لا يمكن أبدا أن ينظر إلى جريمة مختصة بحال أو بشخص ومن هنا وفضوا مننا بهذا الوص يخاربون الله ورسوله يقول الشخص كما قال السائل كيف يصفون بهذا الوص العظيم هم جاءوا يقولون نحن خارب الله ولا قالوا مشارب رسول عليه الصلاة والسلام مثلا الشخص إذا جاء وحمل السلاح وخرجت عصابة منظمة لفطه مثلا على السفر في قد تجدون يصلون يصلون للصلاة يقولون لكن يشب المال وقد دعون يعد هذا الشجاعه أن يعدوا العياذ بالله له ويؤدي أفعال الإسلام لكن يقول أنا مغرم بالمال تقول أنت محارب لله والرسول قل لا والله أنا لا الله والله رسول أريد صلى لكن إذا جئت تنظر إلى قاعدة الإسلام العظيمة الرجل كان الرجل إذا دخل على فراش الرجل ولو كان قاتلا لابن لا يغسله لأنه دخل في حرمة بيتي وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلتها الأمياء لو جاء الجاني قاتل من قتل ودخل على فراس الرجل وطعن طعامه فقد أصبح في حرمه يمنعه ضاولا أو مظلوما طيب إذا كان هذا في مخلوق ولله المثل الأعلى فكيف بالخالق السبحانه الذي يقول في الحديث الصخيخ ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبل روح المؤمن يكره الموت وأكره النساءة المؤمن له عند الله عز وجل من يحارب المؤمن حاربها ومن والى المؤمن والى الله إذا كانت المحاربة والمؤمن نذية على العقيدة الإمام هل أكون ولي من أولياء الله عز وجل ومن هنا إذا خرجوا عن جماعة المسلمين خاصة للعصابات المنظمة كما ذكرناك خلاص أصلحوا منبوذين من المجتمع ولذلك تجدهم ينفردون في مساكنهم ينفردون في أماكنهم حتى أن بعض الملماء اشترق أن يكونوا بعيدين عن المدن كل من أجل تأكيد وصف حرابة لله ورسوله لكن الواضع كما لكرها أن الملع كانوا داخل المدن مداما كان عصابات منظمة من أجل السطر على أموال الناس وتأخذ عيانا جهرة لأن هذا الأصل الحرابة ما تكون جهرة كما ذكرناه وأن الأخذ المال خفيا وفكم خاص فإذا كان ذلك على هذا الرجل فإنه يوصى بكونه محاربة بالله ورسوله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أنهتنا الله ومن يعلم كيف من نتطبر حدود الله عز وجل كيف ترتدي عن النفوس. وكيف يكون الزجر تصور إذا صلد قاتل في شرابه وخرج ابناء المسلمين ينظرون إلى شخص مؤلق مقتولا كم يكون لهم إلى أثر حتى الطفل أطفال المسلمين يربون من السر على الدروس التي تهذبهم لماذا تقام الشدود علامة ولماذا يشهد تشهد الحدود لماذا تكون سرهم وليشهد عجابهم وطائفة من المؤمنين لأن هذه كلها وراءها حكمة فالمقصود وص لخرابة عقوبة لهذه العقوبة الشديدة مناسب جدا لما أتوه واخترفوه ومعنى شك مثقال ذرة لأنه الحكم العدل من الله سبحانه وتعالى والقول الفصل الذي تم وتمت كلمة ربك صدقا وعدل ونحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وهو سبحانه الهابي إلى شواء الشبيل والله تعالى أثابتهم الله صديدة الشيخ يقول السائل هل إذاعة الخبر عن طريق وسائل الإعلام يقول مقام الصلب أثابتهم الله دع الصلب زجر بالصورة ماه زجر بالخبر يعني الصلب لا بد أن ينثل ومجرد إذاعة لا يكفي لأن الإذاعة خبر ونشر بالخبر وأما بتشرك للصلب فهي عقوبة متعلقة بالصورة وليست متعلقة بالخبر يعني اللي هو قوله الأولى عقوبة أفعال وهي الصن والخبر بالأقوال وهو التشهير الخبر يسمى تشهيرا إذاعة العقوبات في الإذاعة أمر الحقيقة محمود شرعا لأن إشاءة الخبر على سبيل الزجر في زجر للناس من الناس وله أثر في نفوس الناس وهذا ما يسمى بالتشيير تشيير المجلم نشروع شرعا في الضواغط إذا كان وفق الضواغط المعتبر شرعا أما من ناحية الجليمة الجليمة الصلب معروف وهو أن يصلب بالطريقة التي ذكرناها وليس له علاقة بالتشيير التشيير شيء والصلب شيء آخر والله تعالى أعلم أسابقنا الله فضيلة الشيخ هل التوبة من الغيبة تكفي لمحو الزمن أم لابد من اتخسناح من صاحبها أسابق الله التوبة من الغيبة تنفع لإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يفق تحق الشخص المغفاد حتى يسانحه ويسانحه بالغيبة نس وإذا لم يسانحه فإنه سيلقى الله بذنبه ويأخذ من حسناته على قدر جرمه فالكائدة فنيت حسناته أخذ من سيئات المجنية عليه المغتاب وحملها على ظهره والعيادة بالله في مطرحة الموت فهذا يدل يعني فيه عضا للإنسان يتق الله الزوزل في الغيبة ومن أهم ما ينبغي للمسلم أن يحذره أن ينظر إلى سبب الغيبة ودافع الغيبة خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت الغيبة من أسهل ما يكون فتال ربما وقع الإنسان في الغيبة وهو لا يشرف والغيبة من أكثر أصلات التي تدفع الناس اليوم سببا مجتمع في إنسان إلا انتهك حدود الله عز وجل في عباد الله وأولياء الله المؤمنين ونصر الله عز وجل أن يعيدنا منهما سبب الأول الاحتقام ولذلك دائما المسلم لا ينسي ولا يصلح لا تغيب عليه شمس يوم ولا تشق عليه شمس يوم إلا وهو يعرف من هو المسلم وما هي حرمة المسلم عند الله عز وجل وعندها لا يمكن أن نفارق بين الناس بألوانه ولا يفرق بين الناس بأحسابهم وأنسابهم ومناصبهم ووظائفهم أبدا تجد يخاف من غيبة الفقير أكثر من خوفي من غيبة الغليم ويخاف من الضعيف أكثر من خوفي من القوي من شدة خوفه لله سبحانه وتعالى أن تعرف أن هذا المسلم له شرمة لو حق عندك وأن كونك مسلما يوجد آهد ودمة من المسلم عندك والله يقول يقبون في مؤمن إلا ولا دمنا إلا. الإلا القرابة والدمة الآهد وأشد ما تكون غيبة من القرارة قد يجلس الشخص يجلس يقول أبويا يصرف المال كثير هذه غيبة يغوي بها في نار جهنم من أسوأ أنواع الغيبة وهي غيبة الوالدين ولذلك السبب الثاني الذي يوقع في الغيبة النقد أولئ الناس بالنقد وحلض الناس على النقد تجد الشخص يجلس في أي شيء يريد أن يدي رأيه فيه ويشجع الصريب على أن يصل عنده جرأة كيف ينتقد وكيف يقول الصراب والخطأ وما وجدنا كيف نعلم الصغار ومننشد أبنائنا إلا على بالله فالنقد طريق الغيظة وهو من أسلع الطرق أن الإنسان إذا تعود كلما جلس مع أحد أن يراقب أخطاء فهذا من المحرومين قالوا في الحكمة من أسلع الناس من اشتغل بعيوب الناس على أيدي الذي تجده دائما ينقض يجلس النجس وينقض كما نقضى الناس عند سينقضك عند الناس والذي تجده طويل اللسان صفيق الوجه لا يخاف الله في حرومات المسلمين دائما الأحيان تجده يجلس ويتكلم عن الإمام في النسجد ويغتابه ويتكلم عن الخطيط النسجد ليغتابه يبدي في كل شيء قالوا نحن في زمان فرية كل واحد يتكلم فرية إلى جهنم وضعف المصير فرية على حساب أعراض المسلمين فرية على سبب التهور واحتقار الناس وعدم المبالاة فعلينا أن نهذب أنفسنا ونهذب أخلاقنا بتركها قيل الآفتين الأول احتقار المسلمين والاحتقار كان يقع في عامة المسلمين يقع حتى بين طلاب العلم طالب العلم القديم يحتقر طالب العلم الجديد وقل من هذا حتى يأتي هنا حتى يفعل حتى يسأل الشيخ حتى يقترب وفلان أنا لا أشبه لأني يسأل كثير يفعل كثير ما كذا لا كل شخص يريد أن يقود الناس على طريقة معينة أؤمن بها وربيها لكنه كل إنسان عرف قدر نفسه واستغل بتهديب نفسه وتقويم نفسه واشغلته عيوبه عن الناس لعرف أين يضع رساله والله ما من الإنسان يراقب نفسه مراقبة كام وكاملة إلا سلم له عبره دينه وعره فتجد الإنسان الذي يعف عن أعراض النصمين وفيه نظرة إلى عيوبه وخلمه يشتغل بها عيوبه من سميد تجده من أسلم الناس وأسلم الناس النفس إذا هذبها الإنسان وقومها الإنسان بالخوف من الله والوراء والعثة استقامة للناع عزيز وجل وللالك تجد الإنسان إذا جلس ينجل وسلع في غدا يتضايع يتدمر وكان بعض الشايخنا رحمة الله عليه لا في المسين ويقول أنا لا أسمح بحسناتي أخذها أحد ويقول أنا بخير بحسنات أكون كريما لكن الحسنات لا أعطيها لأحد لأنك إن سمعت النقل في الشيخ وفي المحاضر وفي المدرس وفي وفي الملتجمين وفي غير الملتجمين وفي فلان وفي علام ستنتقد كما انتقد غيره وقالوا من جر إليك غيوب الناس جر غيوبك إلى الناس ولسانك لا تذكر به عورة المسلم فكل فعوران وللناس أجل ومن هنا قالوا من اغتاب الناس اغتابوه ومن سد الناس سدقوه ومن أهان الناس أهانوه على الإنسان أن يعلم أن هناك ربا حكما أدنا ينبغي أدينا دائما في فترة هذه الآثة أن يفرص على اشتغال الإنسان بعيد نفسه وأن يترك عيوب الناس إلا إذا كان مصلحا هاديا يفكر كيف يقود الناس إنه خير أما أن تجعل نحو المسلمين وعراض المسلمين رخيصة فإن من فعل ذلك سيندم ولكن الندم في أعراض المسلمين طويل والندم في أعراض المسلمين مؤلم فيما يجلس يكتوي ليله ونهاره يريد أن يسوق إلى الله عز وجل فإذا به لا, لا يسقط عن حق أخي المسلم نال المسامح فيأتي إلى أخي المسلم فيصده في الشيطان ويقول له كيف تجد كله اغتبته فيغلبه الحياء أو يغلبه الخجم او يغلبه الإبريس أو النصر الأمارة بالسوء بالألفة والعزة بالإثن حتى يموت الشخص فيعجز عن طلب السلاح هو اليابد الله وعندها سيقض بين يدي الله عز وجل فيه فالصنع كل الحذر ومن هنا ما من العالم ولا طالبين ولا خطيب ولا أي إنسان يلتزم بدين الله عز وجل يهذب الناس ويقومهم ويقرأهم دائلاً بقوارئ التنزيل في حقوق المسلمين بعض من على بعض إلا ما صح محمد صلى الله عليه وسلم فكثير من الشرور الآن ما كثير من مصارف المسلمين إلا بسبب الغيدة ونحرص أعداء الإسلام اليوم على شيء مثل النقد أن يربو في الأمة قبيلة النقد فتجد الشخص ولو كان صغير الصلم لا يبقى عن أحد ودائما يفكر في المساليات وكأنه يبحث عن شيء كامل ومن أراد أن يشهد الناس عن كامل فلن يجده وسيتعب ويطول تعبه ويطلب المستحيل كما ذكروا حكماء والعقلاء الكمال لله عز وجل والله يقول فمن تقض في موازينه فإذا عاشرت المسلمين رحمة الله كن من خيارهم إن رأيت خيرا حمدته وإن رأيت عيدا سترته وإن رأيت فسادا أصلحته وإن رأيت عجاجا وصغرتك عيوبك عن عيوب الناس تمسي وتصلش وإذا بيك تريق دمعة الندم والألم كلما أواك راسك الليل تفكر من الذي قلته في المسلمين ومن الذي عملته مع المسلمين وكيف تفكر أن تسعى إلى الأكمل والأفضل فإذا فعلت ذلك وفقت الله وفتح لك أبواب الرحمة ويسر وهكذا وإلا خلم فإن المسلم دائما يوبخ من أشهر ويعاكبه ويجري عليها حتى تشفقه على طاعة المعزوجه والنفس إذا كفر في بيخ الإنسان لها ومتحاسبة الإنسان لها ماذا قلتي ماذا أمنتي غدا لن أعروف طال عمره في الخير وحسن أمله وصلح لله أزوجه لكن إذا كان من الغافلين والأشقى من هذا والأذى أن يزين له سوء عمله وأن يقال لهم غيبة العلماء والكناب في العلماء قربة وحسنة وان جرحهم وسلبهم ما في الشوارق حتى لا يرضون وانظر الى اعراقهم تعالدا من وما الذي شاد من بناء وكظم من الذي اصلح من فساد ومن الذي اعوج من قوم من اعوجاش والله ما زادوا البناء الا هدما ولا زادوا قضي ما الا شقاء شقاء حتى ان اداموا فيما سابق والله ما هو تقي الا قصر القلب وتصلب على عرام المسجد لأن إذا تصلب على السبحانه بالأولا أن تصلب على عرامه فليفتدع الإنسان بجواجر التنزيل منظروا كيف السائل يعني أصبح هذه حيرة ما يستطيع أن يسود من ذنبه إلا إذا رتع صاحب الحق وآخر ما نختم به ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وَمَا يُؤذَّبَانِي في كَبِيرٍ يعني شيء ما هو كبير عندك أن تتركه شيء بسير تركه لكن أنا ألم يصر الله له ثم قال بنا إنه كبير أما هذا فقد كان ينشي بالنأينا وانظر كيف حتى شفاءة اللي به صلى جاءت محدودا وما رفع الأدابها فما ذلك بأصل على الإنسان يرتاب الناس ويرتاب العلماء وينفتر من نجاة يعني إذا كانت النميمة بين شخصين في أمر الدل هذه عاتفتها ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في رمع العذاب لعله تمام أن يخطف عنه ما لم تيبسه فقط تبدل يتأمن الإنسان هذا وسنقول ذلك نعذر إلى الله عز وجل والسعيد من معظ بغيره فقد من العواقب الوخيمة لذيبة الناس قياً كانوا وبالأخص لأولياء الله وصالحيه فإننا وجبنا العواقب الوخيمة لمن يجوء عن ذلك ومن يستخف بذلك والله يستدرج العبد محيث لا يعلم ومحيث لا يستجد اللهم لا تجعلنا من المستدرج اللهم لا تجعلنا من المستدرجي خذ بنا واصينا لما يوضيك عنا يا أرحم الرحمين والله تعالى أسابكم الله صديدة الشيخ إذا حضرت صلاة الجماعة إذا حضرت صلاة الجماعة والإمام في التشهد الاخير فهل أصلي معه أن ننتظر جماعة أخرى أثابق الله في قول جماهير العلماء يجب عليك أن تدخل مع الجماعة الأولى ولا يجوز يا إسلام أن يقف الشخص ينتظر جماعة هاملة الحديث واضح في هذا والصريف قال فما أدركتم فصلوا إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تفعرون وتأتوها عليكم السكينة فما أدركتم أي إنسان ومن هنا نصف قضية الشديد عن الجماعة التي ذكرناها كان الشيخ يقول هذا من أنصبتها أن الإنسان يأتي على آخر الجماعة ولا قبل السلام بالنحوة تصلي وتكبر وتجريد فضيلة الجماعة الأولى لأن الجماعة الأولى فضيلتها في الوقت والجماعة الثانية فضيلتها في العدد والتكثير ويبتد لك فضيلة 25 درجة ما دمتقد ويبتد إمام قبل سنانه وذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيت المسجده تفضل على صلاة في بيته وصوقه 25 ضعفا هذا كما هذا صحيح وذلك ذلك جملة عليمية أنه إذا توضع فأسبغ الوضوء فيما خرج إلى المسجد ما يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إن لا كتبت له بي الحل سنفط عنه بي للخروج ومن هنا تدرك فضيلة الجماعة الأولى وأحد أقوال العلماء أن يستبعوا العشرين درجة لما أدرك الجماعة كاملة والخمس وعشرين درجة لما أدرك الجماعة في آخرها بالنقص أيما كان إذا أدركت الجماعة الأولى أدركت فضيلة في الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليصل للصلاة وما يصليها في وقتها يعني بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية مثلا ربح الساعد ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها يعني يمكن لو فاتت من أول الوقت دقيقة هذه الدقيقة في السواب والجزاء خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها خير من الدنيا ولما فاته من وقتها وهذا يشاره إلى أقل شيء من الوقت خير من الدنيا وما فيها فتحرص على فضيلة أول الوقف في الجناعة الأولى ولا يجز لك أن تقف لأن هذا شذول عن الجناعة والواجب عليك أن تدخل مع جماعة المسجد والله كرام أعلم أسابقكم الله فضيلة الشاشق والسائل هل يحجب الدعاء بسبب الدين أسابقكم الله الدين لا يحجب الدعاء لكن لو ظلم فاحب الدين وأخرى لو ظلم الناس وأثن أموالهم فانه إذا اخذ الدين بنيه يرد كما قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اكلافه اكلفه الله فاذا في نيه ما اخذ الدين انه مما يرد فان انك اشد من مختص لا يكون دينا يكون غصبا وعلى هذا مثل هذا يحجب الدعاء لان طعمه الحرام وقد قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اكلافه اكلفه الله وهو الذي يأخذ الديوم ويقول إن شاء الله أسددك وهو يعلم جازن أنه لا يسدد وينوي في قرارة قلبه يقول هذا غني شبعان ما يضر إذا أخذ منه ألف أو ألفين أو ثلاثة فلو أخذ منه ريال واحدة بديئة أن يسدده أكلفه الله والعياذ بالله وعلقت نفسه ورهنته والعياذ بالله بحق الناس فالواجب الحذر من هذا وينضغع الإنسان قبله من الصطاع لا يقع في الدين صلى الله وسلم وجارك على نبيه